جيني ولياسب تحاسبني على صالي وتجرحني ولا وانت اللي ولا يشهد عليك حالي ولا يسقط علي حالي تحاسبني على وتجرحني ولا تهبالي وانت اللي تعذبي ولا يشهد عليك حالي İnta işi bir ohi beni ve انت fikarı. İnta bir İnta bir rahis baya, vana bir حبيبي أقدر أكون مثلك أنا لكن يا من روحي ما في أكبر لكن يا من روحي ما ود يا حبيبي مثلك لكن يا من روحي ما في أكبر تحسّبني عن أصالي وتجرحني ولا جبالي وأنت اللي تعذبني ولا يُصعب عليك حالي تحسّبني عن أصالي وتجرحني ولا جبالي وأنت اللي تعذبني ولا يُصعب عليك حالي Beni, belli Beni